ما يأتيهم من ذكر من ربهم محتس إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجء والذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم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 هل yeteni baayetin kma? Ürsl al alun. Ma amanet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 ثم صدّقناهم الوعد فأجيناهم ومن نشأ وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكن كتابا فيه ذكركم أ فلا